جرب جرب جرب جرب, جرب, جرب جرب جرب جرب ان تريح نفسك إ ل ى أ ق ص ى حد لا تدعها تخلد إ ل ى النوم إ ل ا وهي ص ا ف ي ة صفاء القطر لا تنم حتى تجدها في ق م ة الراحه ة أ ر ح من حقها عليك أ ن ت ر أ ف بها فما تحملها به من ض غ ي ن ة إ ن م ا يهلكها وما العائد منه لا شيء, لا شيء. جرب أ ن تنام اليوم وليس في نفسك شيء على أ ح د جرب جرب جرب, جرب.